بسم الله الرحمن الرحيم إن فتحنا لك فتح مبين ليخر لك الله ما تقدى ممن ذنبك وما تأ قَرَوِيتِمْ مَن عَمَتَهُ عَلَيْكْ وَأُوتِمَ مَن عَمَتَهُ عَلَيْكْ وَيَهْدِيَ الْقَوْصِرَ سَكِينَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعِ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِكَ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 وَكَأَنَّمَا ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ ارْكِنُوا بُشْرَى كَاتِبُ الله لله جنود السماء والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا وتعزره وتوتره وتسبحه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون فإنما ينفس على نفسه ومن أوفى بما عاد علي الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إن ¡Ah! من نكت فإنما ينكث على نفسه ومن يقولون بأرسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفرا عَنْ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْ غَنَنْتُمْ أَلًا يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِذٍ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَلَمٌ تُضَلَّ وَمَا لَنَا أَنْ وكان الله غفورا رحيما سيكون المغلقون إذا انطلقتم إلى مغانما لتأخذوا هذا تبعون كذلك، قال الله منهم قل، فسيقولون بل تحصدون ما، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً. قل للمخلقين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس تَعْلَمُونَ كَمَا تَرَيْتُمْ مِنْ قُلُوبٍ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ لِامْرِئٍ أَمَّا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ أَلَجِحَ حَرَجُ ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من الأنهار ومن يتولّى وَلِذْهُ عذاباً أليماً لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ يُبَاعُونَ كَمَتَّشَجَرَةٍ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ إن يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزلت سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وَالثَّنِيَ أُبْدُونَكَ كَانَ اللَّهُ رَزِنًا حَكِيمًا وَتَكُونَ هُمَا غَنِيمَةً كَثِيرَةً تَخُذُونَهَا فَانْتَصِرُوا فأيدي الناس عنكم ولتكون وَأُخْرَى لَمْ تَكُنْ دِرْعًا وَلَنْ يَحُفَّ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَهُ قَاعَةٌ لَمْ الَّذِينَ كَفَرُوا سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ غَلَبَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَجِدْ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ فَقُمْ أَنُبِذْ بِالْقِنَمَ كُنْتُمْ بَعْدَ أَنْ أُظْهِرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِ أَعْلَمُ مَنْ هَذِي يَمَعْقُفُ فَن أَيْنَ لَوْ تَزَايَ يَلُوْ لَعَذَبَنَّ الَّذِي نَكَثَ الْعَهْدَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِذْ جَاءَ الَّذِي نَكَثَ الْعَهْدَ يَقُولُ Hamiyat aljiliyat What? Wow. diyor <gülüyor> o